119. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 111. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم